وقفنا عند قوله جل فعله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فأقول ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين قال تعالى وما كنت بجانب التور إلا ذينا ولك الرحمة من ربك لتنذى القوام ما أتاهم من من قبلك لأهم يتذكرون قلنا هذه الآية آية حجة لمن يقول بأن أهل مكة من أهل وهذا الذي يحتجون به على أن, على أن أبا النبي وأم النبي لسه في النار وأيضا على عم النبي أو جد النبي لأنه لأن الله جاء الله قال وما كنت بجانب الطور إذ ناذينا ولكن رحمة من ربك لتنذره انذر قومه ما انذر ما اتاهم النذير من, من قبلك و... والعذاب لا يكون الا بعد اقامه الحجه صحيح. نعم وان وان اهل لهم الحجه عند الله جل وعلا مقدامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال اربعه لهم حجه على الله جل وعلا فالحجه صحيح. صحيح. هنا أربعة لهم الحج على الله جل فعلا يوم القيامة هذه الحج منهم من, من لم يأتيهم رسول فيقولون ما أتان من رسول فكيف تعذبنا هم الذين سمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يدعون بأهل الفترة يعني اهل في لم يأتم رسول الحق لن يبقى ان نقول بان المسألة ايضا داهرة على عدم وصول الرسالة يعني ليس ليس الامر واجبا على وجود رسول المهم ان الرسالة تصل ليس الامر واجبا على وجود رسول لكن المهم ان الرسالة تصل المهم ان الرسالة تصل فاذا بلغت الرسالة وخيمة الحج لان الله قال لانذركم به ومن بلغ وهذا راجح في أهل الفترة وأهل الفترة يمتحنون أمام القيامة أهل الذين لم تصلهم رسالة نبي ولم يأتيه النبي لم يأتيهم رسول ولم تصلهم رسالة طب من أين أتينا من بأنهم من لم تبلغهم دعوة أو رسالة وعرق ابن نوفل تمصر وبعضهم كان على التوحيد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجدهم يصولون التصوير على أن أبريم كان يستقسم بالأسلام قال كذب والله ما استقسمه ولقد علم أنه ما استقسم قط وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد من جزعان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه وهو كان يفعل خيرات ما له عند الله في الأخاء قال لا شيء له إنه لم يخل يوما رب اغفل لي خطيئتي يوم الدين كانت عرف عدم خطيئة وعرف أن يوم الدين قريب هذا كلهم الرسالة سبقت ولكنه لم يؤمن بها قال لتنزل قوما لتنزل قوما ما أتاهم النذير من قبلك لعلهم يهتدون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فقولوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وهنا المعنى مقتضي لأنه جواب, جواب لولا محذوف وقلنا بأن لولا حرف ابتناء للوجود والمعنى لولا أنهم يحتجون بترك إرسال الرسل لليهم لعجلنا لهم بالعقوبة قال الله تعالى جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أتي مثل ما أتي موسى أو لم يكفروا بما أتي موسى من قبل قالوا سحران التظاهر وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاءهم الحق يعني لما جاء أهل الحق فلما جاءهم الحق من عندنا لما جاءهم محمد الله عليه وسلم برسالة الحق موافقا فيها الأنبياء والمرسلين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثلما أوتي موسى والمعنى أنهم قالوا هل لا أوتي مثلما أوتي موسى عليه السلام يعني هل لا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات كما جاءت الآيات مع موسى عليه السلام ظاهرة باهرة مبينة رسالته بأنه ألقى عصاة فصارت حية تتحرك بين الناس وأخرج هذا فكانت بيضاء وجاءت جاء بكثير من الآيات فقالوا لو, كانوا لو كان يريدنا أن نؤمن به لولا لا أوتي مثل ما أوتي موسى يعني أتى أرسله الله جلاله لا وأنزع عليه آيات معجزات باهرات كهذه المعجزات وتعمد قالوا ذلك الا الا جحودا وكفرا واباءا او لوءه اوتي مسلما اوتي موسى واليهود يقال ا اليهود هم الذين قالوا قريش سالوه عما اوتي موسى آآ آآ ما اوتي موسى فإن أجبكم يعني لماذا ابتأته لم بهذا؟ يعني لماذا ابتأته؟ لم او يأتيهم بينات من هذه البينات او ايات باهرات كهذه الايات السابقة فاليهود قالوا لقريش ثلوه عن الايات مفتاح ما اكون دكتور شيخ انا دكتور؟ من المفتاح واش ده تدور؟ مفتاح العربية صحيح لا مش انا عارف حلما صحيح بلاور ما داريتش معايا اه اه لا لا بسهنا احمد بس الله حبيبي بلله بلله بلله بلله بلله بلله دكتر حبيبي اصلا الله عليك بلله احنا شاكين افضلت الله مؤنسين جدا بلله مستقى عكيبنا اصلا الله دكتور نسوا نسوا شون تفعل <تصفيق> <طب> دكتور نسوا <ضغني> نسوا <تصفيق> شون السلام عليكم فاليهود قالوا لهم فاذا كان موسى عليه السلام اتى بالايات لو لا موسى كان الأمر أن يسأله عن الآيات التي أجاء بها موسى فإن بينا له ما أجابه قالوا له لما لم تأتي بآيات مثل ما أتى بها موسى عليه السلام وكل ذلك كما قلنا كحودا وكبرا وانتغيانا وعنادا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حجهم الله طالع ولم يكفروا بما أوتي موسى فقد كفروا بالآيات الباهرة التي جاء بها موسى وما أذعنوا من انقاضوا وما استسلموا أولم يفروا بما أوتها موسى قالوا السحران التظاهر في قولي قالوا السحران التظاهر هذا فيها قولان قول أولا أنهم لهود هم الذين قالوا بذلك قالوا السحران التظاهر يعني قولا أن موسى وهرود سحران يريدان يفجاكم من أرضكم بتحريم واذهبا بطريقتكم المسلع والقول سينهم قريش والاخرب الى الصواب انهم اليهود قالوا سحراني تظهر سحران قرأ ابن كثير ونافع ابو عمر وابن عامر ساحراني تظهر يعني تعاون وقد جاء عن ابي عمر ايضا وقد تظهر قالوا سحراني تظاهر اعتوافق وتعادض على امر واحد إخراجكم, اخراجكم من ارضكم اذا كنا اليهود او قريش فما المقصد في قولهم قالوا سحراني تظاهر فالقول الأول هو قول مشريك العرب قالوا موسى ومحمد سحراني تظاهر, تظاهر فقال عن موسى ذلك وقال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك كل منهم ساحر وهذا قال ابن عباس الحسن والقول الثاني هو موسى وهارون هناك कांसेप्ट ايضا من قول اليهود هو موسى هو محمد رئيس وقال عاصم حمزة والكساي سحران سحران قصدوا بذلك الطورات والانجيل او الطورات والفرقان والانجيل والفرقان وكلهم واحد ولذلك اهل الكفر منهم قالوا ان بكل نكافرون قال سحراني تظاهر وقالوا ان بكل كثرون سحران القرآن والطورات الطورات الإنجيل إنجيل القرآن فالطورات الإنجيل والأصل فهم كفروا وقالوا اننا بكل كافرون اشار ايضا ان يكون موسى ومحمد موسى وهارون محمد وعيسى وايضا كان جابوا منفردان قالوا اننا بكل كافرون لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا اتي مثل ما اتي موسى او لم يكفروا بما اتي موسى من طب قالوا سحران تظهروا وقالوا انا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب قل فأتوا بكتاب من عند الله واهد منهما اتبعه ان كنتم, إن كنتم صادقين وهذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد قل له مئتب الثتاب أهدا من هذا الذي نزع عليكم أؤمنوا به وأعملوا به وهذا أيضا تعديث لهم يعني محمد عليه وسلم يناظرهم بما, بما يفترون قصاته بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من الترات والإنجيل ونوم به أقول اول مؤمنين السارع في ذلك والهدى في القرآن وفي الترات وهذا الزام وإقامة حجة قل, ف... قل فاتوا بكتاب هو أهدأ منهما من عند الله أولا قال قل فاتوا بكتاب من عند الله فيها إجبات العندية فيها إجبات علوبي الله جلال فعلاء وفيها أن الكتب لا تكونوا إلا وحياً قل بكتاب من عند الله هو أهدأ منهما والتبعه الزمم النبي بقول قفاته بكتابة من عند الله وأهدا منهما يتبعوا إن كنتم صادقين وهذه معناها أيضا أن البالغ الرشيد اللبيب الأريب الفقيه والذي ينظر إلى الهدى فيتبعه وينظر إلى إشعاعات الهدى فيسير خلفها والهدى كان في التوراة وفي الانجيل كما قال الله تعالى وننزل من القرآن هو الشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين ألا خسارة قد ذلك في التوراة وفي الانجيل فيه هدى تعالى فإن لم يستريبوا لك فاعلم أنما أهواء أهواء. هذه مضلات الفتن واتباع الهواء هذه أعظم مضلات الفتن هو اتباع الهواء قال إن كنتم صادقين بأنهما ساحراني كما تقولون إما قلنا المقصد منه القرآن ولا ولا والتورات اول مقصد صحيح. موسى مش قادر شغال دلوقتي خالص خلاص اه اه شغال مش هيظهر اصلا ده لو عندي تيتو تريم اون مش هينزل ها اللي عاملينها طلق فين الناس في اسكندريه طب انا فين معلش انا فين يا يوسف انا هنا 118 بيت سنه مصر ايه النظام هنا يا حاج ماشي يا اخي وزع الفريق خليكوا انتوا بس بص كده عشان انا ماشي قال فأتوا بالكتاب من عندي من عند الله هو أهدى منهما وهو يناظر أهل مكة ويقارعهم الحجة بالحجة إن كان لهم حجة فأتوا بالكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أي من القرآن من الثورات والإنجيل إن كنتم صادقين في قولكم سحران أو مثل محمد وموسى عسلام إن قلتم بأنهما سحران فإن قال تعرف تعالى فإن لم يستجيبوا لك يعني إن لم يمتثلوا بأن يأتوا بمثل القرآن والتوراة فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي أن ما ركبوه من الكفر لم يحملهم عليه حجة وإنما الهوى تحكم فيهم وقد اتبع هواهم وانت ترى بأن خطورة الأمر اتباع الهوى يعني اتباع الهواء يقلب الحق باطلا والباطل حقا واتباع الهواء يقاتل من أجله يصاحبه ويوهم نفسه وأنه يتقرب لله بهذه المقاسلة واتباع الهواء من أعظم مضلات الفتن لذلك جاء بالحديث الضعيف والمعنى صحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ده يوم أحدكم حتى يكون هواة تبعا لما جئت به ده يوم أحدكم حتى يكون هواة تبعا لما به وقال الله تعالى يا داود إن ناجع عنك في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي للهوى سيضلك عن سبيل الله قال فإنما يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي قوم الظالمين ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يعني لا أحد أضل منه فهو أضل الناس الذي اتبع هواه وراكبه ولم يهتدي بهدى الله جل فعلاه بغير أشاد ولا بيان ولا سداد هذا أضل الناس قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين وظلمهم أنهم قدموا الهوى على الهدى وظلمهم وظلمهم الأكبر أنهم قدموا الهوى على الهدى قال الله تعالى وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلْنَاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وقرأ الحسن وابن فاكل وابن يعمر وصلنا بالتخريف ولقد وصلنا لهم القول ولم المد... يتذكرون قال ولقد وصلنا لهم القول والمشاربين من هنا ليس اليهود بل قريش وان كان البعض يرى ان القول ولقد وصلنا لهم القول المصل لهم اليهود والصحيح انهم اهل قريش والمعنى انزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا ويخبر عن الامم السابقة بخبر الصدق قال الذين أتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وهنا الذين أتناهم الكتاب المخصوص بهم مؤمنوا أهل الكتاب وقيل أبا المسلم أهل الإنجيل وقيل أبا المسلم اليهود كعبد الله سلام وغيره الذين أتيناهم الكتاب لهم به مؤمنون إما أن نقول ان أتيناهم الكتاب هم به مؤمنون كالذي آمن من اليهود وله أجراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن المنبيAddام لمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام فمسلم اليهود آمنوا علموا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في التوراة بحفورة حتى قال عبد الله بن سلام عندما نزل المدينة رأيت فعلمت أنه وجهه وجه كذاب وسأله قال لا يجيب على وجه السلام إلا فلما أجابه آمن به حبيبن, لما قال أو حبيبن أشرف لما قال له ابن أخيه قال أهو هو قال هو هو هو هو, هو, هو, هو المرتب عندنا في صفاته في التوراة أهو هو قال هو هو قال وماذا تفع قال عدوات العيوم الدين وهنا المعنى أن القرآن يتفع بعضه بعضا يخبر عن كل الأمم السابقة نعم والذين أتناموا الكتاب مؤمنوا أهل الكتاب يعلمون بأن النبي هو الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول كما أن موسى رسول فقال الذين أتناموا الكتاب من قبله من قبل نزول القرآن هم به مؤمنون يعني عمتا من أراضي الحق وصل إليه فالذين أتيناهم الكتاب الذين أمن الله عليهم بالكتاب ورعوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدوا منها بما, بما خط لهم في التوراة أمنوا به ولكن على قلة وندرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن عشر من بني إسرائيل لآمنت يهود لو آمن عشر من اليهود لآمنت بإسرائيل سبحان ربي العظيم وما اهل بعد علم وما اهل بعد بعد علم الفاضل صنبطه أهل الفترة معذرون وأهل الفترة هم الذين لم يأتيهم نذير أو تبلغهم رسالة من جهد سكبر من جهد بقيت لا يتكبر الجهود يبلغ بالمرئ لا يتكبر في المناظرة لابد من التنزل مع الخاصة في المناظرة لابد من التنزل مع الخاصة سنة سنة, سنة.